Aarى الدنيا, aarى الدنيا, aarى الدنيا, aarى الدنيا, aarى ذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصوت وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه أرد يا عالم في يديه عذابا كل ما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصوره وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه الموت وابنوا للخراب فكلكم يصير الى تباب لمن نبني ونحن الى تراب نصير كما خلقنا من تراب ارى الدنيا لمن هي في يدي عذاب الكون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 وإنك يا زمان لذ انقلامي أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغره وتكرم كل من هانت علي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 وإما ان اخلد في عذابي الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم en daarom, en daarom, en daarom, en daarom, en